بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان الى يوم الدين أما بأ كفضل أيها بعد المئة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 والفتنة الحاصلة بصد المؤمن عن دينه ورجوعه إلى الكفر اعظم من القتل ولا تبدأوهم بقتال عند المسجد الحرام تعظيما له حتى يبدأوهم بالقتال فيه فإن بدأوا بالقتال في المسجد الحرام فاقتلوهم ومثل هذا الجزاء وهو قتلهم إذا اعتدوا في المسجد الحرام يكون جزاء الكافرين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 أن من تاب تاب الله عليه بل إن المودة فأود إليه كما في سورة البروث تأتينا فيها وهو الغفور الودود فلما ذكر الغفور ذكر الودود فمن ارتكب السيئات وتاب توبه نصوحه يغفر له الذنب ويرفع عنه السخط وتأتيه المودة من عند الله تعالى وهذا من رحمته فإن رحمة الله سبقت نعم.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 فاسرقوا قتالهم فإنه لا عدوان إلا على الظالمين بالكفر والصد عن سبيل الله ولذا الظلم بالشرك والكفر هو أعلى أنواع الظلم لأن الظلم وضع شيء في غير محله فإذا عبد الإنسان غير الله فالله هو المنعم الذي له الخلق والامر فهذا أظلم الظلم أن الإنسان يشرك بالله تعالى معه الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين الشهر الحرام الذي مكنكم الله فيه من دخول الحرم هو العمر سنة سبع هو عوض عن الشهر الحرام الذي صدكم فيه المشركون عن الحرم سنة فس والحرمات حرمات كحرمه البلد الحرام والشهر الحرام والاحرام يجري فيه القصاص من المعتدين فمن اعتدى عليكم فيها فعاملوه مثل فعله ولا تتجاوزوا حد المماثله ان الله لا يحب المتجاوزين لحدوده وخاف الله في تجاوز ما اذن لكم فيه واعلموا أن الله مع المستقين واعلم أن الله مع المستقين له بالتوفيق والسعيد وهذا حقيقة من الترغيم بأن الإنسان يكون متقيا ليحصل على معية الله فلو أن الإنسان لو لم يحصل من التقوى إلا معية الله لشفاه فأنعم بالتقوى وعلى الإنسان أن يتابع نفسه ليل نهار طباح مساء وفي كل الأحوار بأجل أن يكون من المستقين ليجعل ذلك وقايه له من عذاب الله تعالى. وأنتفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وانتفق المال في طاعة الله من الجهاد وغيره. ولا تلقوا بانفسكم الى الهلاك بأن تتركوا الجهاد والبذل في سبيلك أو بان تلقوا بانفسكم فيما يكون سببا لهلاككم واحسنوا في عباداتكم ومعاملاتكم واخلاقكم إن الله يحب المفسدين في كل شؤونهم فيعظم لهم الثواب ويوفقهم للرشاد. وهذه الآية أيها الاخوه آية عظيمة واحسنوا إن الله يحب المحسنين لأن في الإحسان الفصول على محبة الله تعالى فالإنسان بصبره وحلمه وحسن تعامله وترفقه وتلطفه حتى مع المخالفين ينمي بهذا الإحسان إلى عباد الله لأجل أن ينال إحسان الله إليه وأدم الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما سيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه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 ذلك بمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب وأدوا الحج والعمرة كامين مبتغين وجه الله فإذا منعتم من اتمامهما بمرض أو بعدو فعليتم بذب ما تيسر من الهدي من الإبل من الإبل أو البقر أو الغنم لتتحللوا من إحرامكم ولا تحلقوا رؤوسكم أو تقصروها حتى يبلغ الهجم الموضع الذي يحل فيه ذبك فإن كان ممنوعا من الحرم فليذبح عيثمنا وإن كان غير ممنوع من الحرم فليذبح بالحرم يوم النحر وما بعده من أيام التشريق. فمن كان منكم مريضا أو به اذى من شعر رأسه كقمل ونحو فحلق رأسه بسبب ذلك فلا حرج عليه وعليه أن يفدي عن ذلك إما بصيام ثلاثة أيام أو بإطعام سته مساكين من مساكين الحرم أو بذبشات توزع على فقراء الحرم فإذا كنتم غير خائفين فمن استمتع منكم باداء العمر في أشهر الحج وتمتع بما حرم عليه من مهضورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج من عام فليذبح ما تيسر له من شات أو يشترك سبعة في ذبح بعير أو بقر، فإذا لم يقدر على الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام من أيام المناسب بدلا منه وعليه صيام سبعة أيام بعد رجوعه إلى أهله ليكون مجموع الأيام عشر كامل ذلك التمتع مع وجوب الهدي أو الصيام للعاجز عن الهدي هو لغير أحد الحرم ومن يقيم قريبا من الحرم لأنهم لا حاجة بهم إلى التمتع فهم لوجودهم بالحرم يكفيهم مطلق الطواف عن التمتع بالعمرة إلى الحج واتقوا الله باتباع ما شرع وتعظيم حدوده واعلم ان الله شديد العقاب لمن خالف امره وفي ختم هذه الايه الكريمه بقوله تعالى واعلم ان الله شديد العقاب عند ذكر هذا المنسك العظيم تخويف في من يخالف امر الله تعالى ولذا علينا ان نعلم بان المعاصي عدو الايمان وبريد الكفر وسبب الشقاء والهرمان فلا يتساهلن احد بذنب من الذنب من فوائد الايات مقصود الجهاد وغايته جعل الحكم لله وإزالة ما يمنع الناس من سماع الحق والدخول فيه ترك الجهاد وقعود عنه من اسباب ثلاث الامه لانه يؤدي الى ضعفها وطمع العدو فيها وجوب اتمام الحج والعمره لمن شرع فيهما وجواز التحلل منهما بلا لمن منع عن الحرم وفي هذا وأتم الحج والعمره لله فيه دلالة وتربيه على أن الإنسان اذا عمل عمل من أعمال الخير عليه أن لا يدعه وعليه أن يسير فيه لأجل ان لا يفرط الإنسان في عمل من الأعمال الصالحة هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته